كتاب أُزِلَ إلَكَ فَلا يَكُ فيِي صَدْرِكَ حََجم مِنْهُ لِتُذِرَ بِهِ وَذِكْرالِمُؤمنين كِتاب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم وَاغْبِقُكُمْ وَلا تَسْتَبِعُون مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ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 ظالمين فَمَا كَلَ دَعوهُم إج أَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُ إِ كَُّ ظَالِنِين فَلَ نَسأََلََّ الَّذينَ أُررسِلَ إلَيهِم وَلَ فَل نَسَلََّينَ أُصِلَ إلَيهِم وَلَنَسَلََّ الْ المُحسَلين فَلَ نقُ الصََّّ عَلَْهِ بِعِلْنِومَا كَُّ غائِب فَلَ نقُصَّ عَلَْهِ بِعيْنِ وَمَا كَُّ غَ والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك وَمَنْ خَفْفَت مزلُ فَأول إِكَ الذيذينَ خَصُِ أَافُسَهُمْ وَمنَنْ خَففَت مذينوا فَألا إِكَ الذيذينَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بآياتنا يَظْلِمُونَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا وَلَقدَد مَكََّ كُمْ فيِيأَضضِ وَجَعللناَا لَكُمْ فِيهَا مَاعَي شَقَللًَاَّا تَشْكُرُون وَلَقدَدْ وَلاقدَد خَلَقُناكُمثُمَّ صَووغنكُمثُم قُلن للِمَلا إكَتِسجد لِآدَمَ فَسَجدوا وَلَقَد خََقُناَاكُثُمَّ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُهُ مَا مَنَعَنِي أَلَّا أَسْجُدَ وَالَّذِي خَلَقَ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم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 مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا خَجِذُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَ تَبعَكَ منِنهُم لاأَمْلَ أنَّدهنَّ مَمك أَجمَعين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 وَقَالَ مَ نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَْهَا بِهِ الشَّجرَْةِل أَن تَكُناَا مَ لَكَينِ أَوْ تَكُنا مِفَالِدين وَقَاْشَمَهُ مَا إِ لَكُمَالَ مِنَّ لكما صِحيم فَدَلَّهُماَا بغرُون فَدََّهُ مَا بِغرون فَلََّا ذَاقَ الشَّجرَْةَ بَدَتْ لَهُماَا سَؤاتُهُماَا وَقَفِقَا يَخْصِ فَالِ عَلَيْهِ وَرَقِ جََّ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 قَا رَبَّّ ل بَلَ الن أَن فُسَنَا وَإِللاا تَكِر للَنا وَتَرْرحَنالَكَُّ لِلَخاجِرين قَاح بِطُ بَعضُكُمْ لِذَعضٍ عَدُ قَاح بطُ بَعْضُكُمْ لذَعضٍ عَدُ وَلَكُم فِي الأرْضِ مستُْتَقَض وَمَتَعُ إلَ حين وَلَكُِ الْ الأغْضِ مستتَقَّون وَمَتَع إلَ حين قاللَتهَا تَحييَونَ وَفيهَا تَموتونَ وَمِنْهَا تُخْجون قلَتهَا وَمِنْهَا تُخَجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا وارسوااتكم وريشا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا وارثوااتكم وريشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ييابَلِي أَدَمَ لَا يَفًِّاكُمُ الشَّيطانُكَمَا أخْرَرجَأَبَ وَيكُم مِنَ الْجََّ يبَنِيأَدممَ لَا كَمَا أَخْرَجَأَبَ وَيكُم مِنَجََّةِ يَزِعُعَنْهُ مَا لِباسَهُ مَا ليُرِيَهُمَا صَووَاتِهمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ للذين لا يُؤْمِنُونَ إِن جَعلَّ الشَّاقلََ أَليا أَدَِّنَ لا يُؤمنِنُ وَإذاَا فَعَلُ فَاحِشَةً قَادُ وَجدَدنَ عَلَيهَا أَبأَنا وَلهَّهُ أَمَرَ نَابِهَا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 اتقولون على الله مَا لا تعلمون اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم من ذا كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم إنه لا يحب المسرفين إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ إِنَّ الْحَرَّامَ زِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتَيْنِ يَوْمَ كَذَلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ لقوم كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِن كلُلِّ أََُّة أَجل وَلِن كلٍَُِّّ أَجل فَإِذاَا جَ أَجلَلُهُمْ لاَا يَستَأخِرُونَ ساعة وَلَا يَسْتَقذمُون فَإِذاَا جَ أَجلهُمْ لاَا يَتأخِرُون سَعَتَون وَلَا يَستقظمُ يا أَدممَ إَّا يَأكََّكُ رُسُلُ مِكُمْ يَقُّونَ عَلَكُم آياكِي يياذَل عَمَ يَقُصّونَ عَلَكُمْ آينتِ فَمَن التَّقىأَصْلَحَفَلَ خَوْف عَلَيْهِم وَلاهُمْ يَحزَلون يَقُصّونَ عَلَْكُمْ آينت وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ ذاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا اين كنتم تَدْعُونَ لِنَعُوذُ بِاللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ هَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قلَدُخُلُ فيِي أم م قَد خلَت م قَدَلِك مِ الجّ وَإِسِ بِ الن كلما دخلت امه لعنت اختها كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداره فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاهم ربنا حَتَّى إِذَا دَارَ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ ضَلّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا رَّهِيبًا مِنَّا قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفُوا وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفُوا وَلَكِن لَّا وَقَاتْْ قُلهُم لِأُخْرىهُم فَمَا كانَانَ لَكُمْ عَلَنَا مِن ثَبْرِ وَقَالَت قُولهُم لأُخْرىهُم فَمَا كََ لَكُمْ عَلَْن مِ تَبْ فَذُوقُعَذَابَ بِمَا كنتم تكسبون بِمَا كُْ تُمْ إِ الذيينَ كَذَّبُ بآياتِناَ وَستَكبرَروا عَنْهَا لا تُفحوللَهُم أَبوابُ السَّم إِ لا تُفََّحُ لَهُم أَبُوواابُ السَّم إ وَلاَا يَدُخُلُونجََّ حتىَ يَلِجَجَمَُ فِي سَِخ لا تُفَتَّحُ وكذلك نجز المجرمين وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ لجج الظالمين وكذلك لجج الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا مِنْ في صدورهم من غل تجري من تحتهم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 مالنا اهتدى لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولود ان تلك بما كنتم تعملون وَنُعِدُّ أَن كُلُّكُمْ الْجَنَّةَ أُولِي الثَّمَوَّاهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَدَاء أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا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 فأَذَّنَ مُأَذِّن بَيْنَهُم أَلعَنَّةُ اللهَّهِ على الظَّالِمِين قَاونَ عَنْ فَأَذَّنَ مُؤدِّن بَيْنَهُم أَل عَنةُ اللهَّهِ على الظَّالِمين الذيَّذينَ يَصُدّونَ عَ سَبيل لللهَّهِ وَيَبغُونَهَا وَجَال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجا ويبغون ها وجا وهم بالاخره كافرون ويبغون كافرون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 قالوا رَبَّنَ لَا تَجعَنا مَاقَوْولِ الظَّادِمين وَنادَ أأَصْحَابُ الأأَعرافِرِ جَلَ يعْرفُونَهُم بِسمَاهُم وَلادَ أأَصْحابُ الأأَعراكِرِ جَلَ يعركُونَهُم بِسمَاهُمْ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 ا هؤلاء الذين اقسمتم لا يلالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَنَادَى أَصْحَابُ, أصحاب أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ آلُو إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا على الْكَافِرِينَ آلُو إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا ولعبا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 فاليوم ننساهم كما نتوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم وَلا قَدج إهُ بكتَابٍ خَفََّّهُ عَاءِل مِنهُ دَوورحْمَة لقَومؤمنون هل يَظُونَ إللا تَأويلَ هل يظُونَ إلا تَأويلَ يَوْم يأتيِ تَأويهُ يَقولََّ الذين نَسُوه مِ قَد قَ ج أترسُ رَبِن بالِالحقَقِ فَه يَم فهلَّنا مش فَعَ أَكَ يشْفَعولناأَول رَدّ فَ نَعملَ غييرَ الذي كُ نَععملل الذي كُ نَعمَّل قَدخَصرون أَمْفُسَهُم وَضَلَّ عَهُم مَا كانَوا يفتتَرون فَدخَصِرونعَن وَضَلَّ عَهُم مَا كانَوا يَترون إَِّ رَبَّكُمُ اللههُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرضَ فِي ستَّةِ أيامِكُمَّتَوَعَلَ النَّارْش إَِّ رَبكُم اللههَُّ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ألا له, ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتبين ادعوا ربكم كن ضعفا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا انَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ انَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّذِي حتىَّائذا أقلَّ سحابَ فيِ قاً سُقناهُ لِبلَلَدٍ الَّيت سُقُناهُ لِبَلَدٍ ميت فَأَن زَلنَابِم به أَفَأَخَجناَ بِهمِه كلُتَّمرَات كل لقُناهُ لِذَدٍ ميت كَذلِكَ نُخرِرج المَووتَ ل عَك تذكرون كذلكَ نُخْرِرج المووت لعَك تذكرون وَبَلَدُ الطيب يَخرج نَبُ بإذْنِ رَبّ وَبَلَدُ الطيب يَخْرج نَبُ بإذْنِ ربه والَّذ خَبُثَ لا يخوج إللا نَكد وََّذ خَبتَ لا يخوج إلا نَكد كذَ لِكَُ صَِفُآياتِ لِقَم يشكُرون كذَلِكَُ صِفُآياتِ لِقَْم يشكُرون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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ وَبَلِّغُكُمْ رسااتِ رَبّ وَآ صَحُلَكُمْ وَعلممُ منَِ اللهَِّ مَا لا تَمُون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 فكذبوه فاجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنهم, انهم كانوا قوما عمين والى عاد اخاهم هودا والى عاد اخاهم هودا قلَ يَا قَوْم عَبُدُ اللهَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيون أَكَل تَتَّقُون قَالَ مِنْ إلَهٍِ غَيون أَكَلا تَتَّقُون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 ان راك في سفه و اننا لنبنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفه ولكنني رسول من رب العالمين قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِين أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِين أَجبِتُم أَجَ أَكُمْ ذِكرُم مِ الرَبّكُم عَلَ رَجلُلٍ مِن كُم لذَِكُم أَوعَجِبِتُم إجلَكم خُلَف أَمِ بَعدِ قَوْمِح وَزادكُم فيخَللقِ بَح وَذك إجلَكم قُف أَم دد قَوْمِحِ وَزادكم فيخَلقِدَ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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ولا نضر ما كان يعبد آباؤنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان تنتظروا اني معكم من المنتظرين تنتظروا اني معكم من المنتظرين فأَلجَينَهُ والَّينَ مَهُ بِرَحْمَة مِ وَقَطََّاد بِرَُّدينَ كَذَّبوا بآيكِنَ وَمَا كانَُوا مُؤِّنين فَآجَيْنَ والَّدينَ كَذَّبُوا بآيكِن وَمَا كَُوا مُؤِّنين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 فيأخذكم عذاب أليم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادون وَبَوَّأَكُمْ في الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَأَكْرَمَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عِبَادِهِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا آلاء الله ولا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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين صدقوا من آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من الرب قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالله امنتم بكافرون قال الذين استكبروا ان بالله امنتم بكافرون فعقر الناقه وعثوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا فعقر الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المؤمنين وقالوا يا صالح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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا أَجِدُ لَكُمْ مُهْتَدِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَرُؤْطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا تَرَفَّقُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون بل انتم قوم مسرفون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 إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نطرا انظر كيف كان عاقبة المجرمين انظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ أَوْقُكَيلَ والْمزانَ وَلَا تَبَخَص سَأَش أَهُم وَلا تُكْسِدوا فِي الأبْضِ بعدَ إِلَافِهَا فأَوْكُكَيلَ ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله الذين آمنوا به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون ها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لم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 في ملتنا قال الملؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك القريتنا او لا تعود في ملتنا قال اولوكم ناكرهين الا أولو قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ مِنْهَا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 وَقَالَ الْمَلَأَُِّينَ كَفَومِ قَوْمِهِ لَِنِاتَّبَعتُمْ شعَيبًا إِكُم إدََّ خاسِرُون وَقَالَ المَلَأَُّبينَ كَفَرون قَوِْهِ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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ كَيْفَ أَسَاءُ عَلَى قَوْمٍ كافرين؟ وَمَا أَرْسَلنا فيِي قَرِيَة مِن النَّبين إِللاا أَخَدْنا أَهْه بِبَْسَ إِالضَرَ إلَ عَهُم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 وَقَالُوا قَدْ مَشَاءَ آلِهَتُنَا الضَّرَّاءَ وَالشَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ ضَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 أفَأمِنَ أأَهْلُ الْ القُران أيأتَهُ بَأسُونَ بيتَ وَهُم نائمون وهم نائمون أَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أي يأتَهُ بَأْسُنَا ضُحَو وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أي يأكَهُم بَأسُناَا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 أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نُشَأْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَّهَا وَأَكَثَرَهَا مِن بَعْدِ ذَلِكَ ۗ تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَّهَا وَأَكَثَرَهَا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رسلهم فما كانوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا مِنْ نَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَلَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنَ الْعَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثَُّ بَعْتْن آممِ بعدِهِم مُسَابِآيَكِنَا إلَ فِجعوونَ وَمَلَائهِ فَظلَمُوبِهَاثَُّ رَأتْناَ آممِلَادِهِم بِهَا انظر كيف كان عاقبه المفسدين انظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على الا اقول على الله الا الحق حقيق على على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قَالِدِجْ إِذْ تُخَوِّفُونَ بِدَيْنَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي تعبان مبين القى مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالوا أرجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك قالوا ارجِه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ قال نعم وانكم لمن المقربين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما ان ما انت تلقي وان ما نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما ان ما وَإِنَّا لَنَكُونُ لَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ الْقُ قَالُوا أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عظيم فَلَمَّا الْقَوْمُ تَحَرَّوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ مَا يَأْفِكُونَ فإذاه يتلقى ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوهنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالُوا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ قال فرعون امنتم به قبل ان اادنا لكم قال فرعون امنتم به قبل ان اادنا لكم ان هذا مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلدن ثم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ألا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّدْرِمُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ويدرك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الحسنة قالوا لنا هذه فإذ جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيرون بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة يتطيرون بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ مَن طَائِرُهُ يَنَادِي اللَّهَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمملو الضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمملو الضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين استكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ فَلَمَّا كَشَتْنَا عَنْهُ مُرِّجِزَ إلَ أَجَلهُبلَِغُوه إذهُ مننكُثون فَلََّا كَشَتْناَا عَنْهُ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 وَأََفْن القَوم الذي نَ كانَ ندضعقُون مشارخ الأرضرض وَمغااربه التي بتْناكهَا وَأََتْن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 وَجَاءَ وَالذَّبَّابُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْصِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلهة أَرَأَيْتُمْ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ أَرَأَيْتُمْ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ هؤلاء ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهوا وهو فضلكم على العالمين قال اغير الله ابغيكم الهوا وهو فضلكم على العالمين واذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وواعدنا موسى 30 ليلة واتمنناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وواعدنا موسى 30 ليلة واتمنناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قلَ يَمُساَ إِن ِسقَفَتُكَلَ النَّاسِ بِسَلَاتِي وَبِكَلَم قلَ يَمُساَ إِسقَطَتُكَلَ الناسَّاسِ بِسَلَاتِي وَبِكَلَمِي فَخُذم آتَتُكَ فَخُذْنَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا بأحسنها تاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين أصف عن آيات الذي يتكَضرونك الأرض بغير الحَقّ وَإ يرَو كل آيكِ لا يؤمنِ بهه تأصف الأرض بغير الحَقّ وَإ يرَ كل آيكِ لا يؤمن بهه وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ذَلِكَ بأَهُ كَذَّبوا بآياتاتِنَا وَكَانوا عَنْهَا غافِنين ذَلِكَ بأََّمم كَذَّبُ بآياتِنَ وَكَانواعَهَا غافِنين وََّ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وروا انهم قد ضلوا قالوا ولما قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من وَدَمَّا رَجَعَمُوسَ إلَ قَوْمِيه غَبَْانَسِفًا قَالَ بِالسَّمَا خَلَْتُمُونِي مِن بَدِي وَدََّ رجَعمُوسَ إلَ مِنْ ذَعدِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال بئس ما إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين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 وَلَكِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تابوا من بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وفي نسختها هدى ورحمة واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أفادتهم الضجفه قال ربي لو شئت أهلستهم من قبل واياي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 انث ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير الغافرين انث ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك واركضوا الىنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة اننا هدينا اليك قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب فتَأكْتُبُه الذيينَ يَاتَّقُونَ وَيُتُونَ الزَّككَ والَّينَهُ بآياتثِن يُؤمنِون أأَتَأكْتُبُهَّينَ الذينَ يتَّبعونَ الرسولًاَّ بأُّ الذي يَجدونهُ مكتتُوبَ عِندَهُ في التور الذيين الذي يَجدونَهُ مكتوبَ عذَهُ في التوور التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَمِنَ الْقَوْمِ مُرْسَلًا ٱلَّذِينَ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا فَقَطَّعْنَاهُمْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوحن إلى موس إَسق قَوْهُأَضب بعَصكَ الحجب وَوحنا إلى مسا إتَت ق قَُوهأَب بعطكَ الحجب فجَسَتْ مِْ مثنة عينا قد عَِمَ كُّ ناسَِّ شُرَبَهُم وَظََّلناَا عَلَيهِمُ الغَمامَ وَأَن زَلنا عَلَيهِمُمَن وَسلوَاء كلُوا م قَبا فمَا رجَقُناكُ وَماَا ظَلَون وَلَ كَون فسَهُم يَظمون وَإذْقيلَ لَ مُسكن هذه القَرةَ وَك مِهاحييتُ شِأْتُم وَقولُوا حّنتُ وَدُخُلُ البَابَجد وَإذقيلَ لَ مُْكن وَقولوا حََّّتُ وَدُخُلُ البابَُجد النَّقفِلَكُْ خطين آتِكُ سَلَزيدمُحسنين فقولوا حََّّتُ فبَدَّلَ الذيينَ ظَلَوا مِنهُ قَْلا غَير الذي قِيلَ لَهم فَأَسَلنا عَلَْهِم رِجِزَم مِنَ السَّماءِ بِماَا كانَوا يَظْلمونون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 إذأتهِم شتَانُهمم يَومَ سَبتِهِم شَّ وَيَومَ ل يَثتَُ ل تَأثم كذَلِك نَدُلُوه بِمَا كانوا يَبسُق كَذلك نَدْلوه بماَا كانوا يَسّقون وَإِذْ قَالَت أَُّةُم مِنهُم لِمَ تَعضُونَ قَوْمَن اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَومُ عَذبُهُمْ عَذاَبَ شَددًا وَإِذْ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به اجينا الذي ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا فَإِنَّ النَّاسَ مَاذَكِّرُ بِهِ أَجَيْنَ الَّذِينَ يلهَوْنَ عَنِ الذِّكْرِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ غَلَظُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئيس قل فلما اعتوا مما له عنه قلنا لهم كونوا قردا خاسئين فلما اعتوا مما له عنه قلنا لهم كونوا قردا خاسئين ربك لبعثا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَمِنْهُم دُونَ ذلك مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب هذا الادنان فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنان ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله ياخذون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 وََّذينَ يُمَّكونَ بِالكِتابابِ وَأَقامُ الصَّلَتَئَِّ لا نُضيعُ أَجرَْ الْ المُسْنِحين لا نُضيع أَجر الْ وَإِذَن تَقَلَّلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَإِذَن تَقَلَّلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ منِنْ بَلِيأَدَمَ مِنْ ظُهورِهِمْ دُِّيَتَهُم وَأَشحَدَهُم معلَ أَمفُسِهِمْ أَلَستُْ بِرَبِّكُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ منِنْذَلِي دَمَ منِنْ ظُهورِهِمْ ذُِّيتَهُم وَشحَدَهُ النلَ أَْفُسِهِمْ قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أأَفَتهْ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَطْلعَلَْهِم نَبََّذِي آتَنهُ آياتاتِنَا فًَا سَلَخَ مِنْهَا وَطْل لَْهِم نَربَأَّذ آتَنَهُ آياكِاف فَكَانَ مِنَ الغَاوين فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد إلى الارض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد الى الارض واتبع هواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ فَخُصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَخُصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ثَلَا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمْسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي لَا يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ومن يضلل فأولئك هُوَ الْمُلْفِقُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ لَهُم قُدوبُ لا يَقَّونَ بِهَا وَلَهُم أَعيونُ ال لا يُبُسونَ بِهَا وَلَهُم آذَ لا يَسمْمَعونَ بِهَا لَم قُدوب لا يَقونَ بِهَا وَلَهُم أَعيون لا يُبُسونَ بِهَا وَلَهُم آذَ لا يَثْنعونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون ومن خلقنا ام الذين يهتدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من لا يعلمون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أولم يتفكروا, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مبين هو الا الذي يرمم بين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ من يضلل اه فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعمهون ويدرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان مرساها يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي قل لا يجليها لوقتها الا هو لا يجليها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والارض قولا في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغته لا تأتيكم الا بغته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 ككينَع وَلا بَغظًا إلا م ش الله وَلو كنت علمم الغَيب رَستتَثَتُ من الخَير وَما م السَّن الس وَلوك علم الغَيبَ رَستَتثَت من الخَيرِ وَما م السَّن السّ إن انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها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 فَلََّ أَقَلَ الدَّع وَلهَّه رَبَّّوُ مَا لإِن آتَتَنَ صَالِ حَلَّ نَكًُاَّ مِنَ الشَّجرِرم فَلَمَّا آتَاهُ مُصَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَلَمَّا آتَاهُ مُصَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عما تعالَى الله عَمَّ يُشْكون أيشكونونَ ما لا يخلُق شيءَيئ وَهُمْ يخلقون أيشكون ما لا يخلق شيءَيئ وَهُم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وَإِل تَدُعُم إلَهُ دَا لَا يَتَّبِعوكُمْ وَإِل تَدم إلَهُ دَا لَا يَتَّذِعوكُمْ صَوَُن عَلَكُمْ أَدَعَوْتُمُهمم أَمْ أَن تُمْ إِ الذيينَ تَدعونَ مِن دُونلاا يعبادُ أَمتَدُكُم إِ الذيينَ تَدونَ مِ دُونلا يعبادُ أَمتَدُكُم فَدوهُ فَلَتَجبلَكمم إِكُ تُم صَادِقين تَدوهُم فَلَتَجبلَكمْ صادقين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 أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آلَانٌ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّاكِيدُون فَلَا تَنظُرُونَ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّاكِيدُون فَلَا تَنظُرُونَ إ وَلَّ اللههَُّينَ الزَّلًا الكتابَ وَهُو يَيتَوَّ الصَّالِحين إَّ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا مِ ينصرون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 خُدِ العفْوَ وَأَُّغْ بِعُغْتِ وَعرِقانجَين وَإَِّا يَزَغَكَ مِن الشَّيطانِ نَزْغُم فَتَعِزْبِ الله وَإِماا يَزَغََّكَ مِنَ الشَّيطان نَزْغُم فَسستَعِبِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ لا فِي الْغَيْثِ مَّا لَا يَقْصُرُونَ لَا يَقْصُرُونَ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 لِيَ مِنَ الرَّبِّ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى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 إِ الذينَا يَادَ رَبِّكَ لا يَسْتَك بِونَ عَ إبَادَتِ إِ الذينَا يَادَ رَبِّكَ لا يَسْستك بِغونَ عَبادَتِ لا يَسْتَك بِرُونَ عَ إبَادَتِه وَيسَبّقُونَهُ وَلَهُ يَسجدُون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله